أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 وَلِنَ جَعَلَهُ آيَتَِّ النَّاسِ وَرَحْمَةَم مِن وَكَانَ أَمرَم م قُضِيَ فَحَمَلَتْهُ فَ تَبَذَتْ بِهِ مَكَانانًا قَصِيَ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 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقدزي عينا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 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا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 الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربنا وكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظَّالِمونَُ اليَمَ فِي ظَلالِم مُبِين وَأَزِرهُم يَومَ الحَثَْة إِذ قُضَ الأمرُرُ وَهُمْ فِي غَفْلَتِ وَهُم لا يؤمِنون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 ولا اراقب ان تعن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنته لا ارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا لَمَّ عتَزَ لَهُم وَماَا يَعبُدونُونَ مِن دُون اللَّهِ وَهَبَنَ لَهُ إِسحاقَ وَيَعكُوب وَكُللًَّا جَعَنانَ بِهَ وَهَبَناَا لَهُم مِر الرَّحْمَتِنَا وَجَعَنَ لَهُم لِسَانَ صِدِقٍِ عََ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ومن من حملنا مع نوح ومن زجية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 وَلَهُمْ مِرْزَقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ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 ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بِهَا صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افر ايت الذي كفر باياتنا وقال لا اوت يمنا مالا وولدا اطلع الغيب ام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 ف دَعو لِر الرَّحْمانِ وَلَدَ وَماَا يَمْ بَغِيلِ الرَّحمانِ أَاتَّخِذَ وَلَدَا إِن كلُُّ مَن فيِي السَّماواتِ وَأَْرض إِلا آاتِر الرَّحمانِ عَبدَلََ أَحْصَهُم وَعدهُم معَّ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تَقِينًا وَتُنذِر بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 واضم يذك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فزعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحُلَّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي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 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فذعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّمَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَظْلِمَ نَا قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّ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 قُل فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالُوا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى